فِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَن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 قُلْتَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَتَمَنَّوْنَ بِأَنْ يَقُومُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ولا خلال.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 ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إن أسكنتنا من ذريتنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه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 وَعين مكن عير سهم لا يَر تد لَ تَنفُ وأذَهُ هوو وَزِر حَتَّىٰ يَوْمَ يَأْتِي مُعَذَّبٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبِ دَاعَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقْسِمُونَ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 لَا غُلُوّ لِلنَّاسِ وَلْيُنْذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ